لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله باب الشروط في البيع والشرط لغة بمعنى العلامة والشرط لغة بمعنى العلامة ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أشراف الساعة وقد ظهر من علامات الساعة الكثير حتى أنه قيل أن أكثر العلامات الصغرى ظهرت وعلى رأس هذه العلامات هو بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم والشرط السلاحا بحسبه ما معنى بحسبه فان كان اصطلاحا يعني عند الاصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود اما ها هنا معنى الشرط في البيع بمعنى هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لم يلزمه بمقتضى العقد ما لم يلزمه بمقتضى العقد وهذا الكلام يلزمه شرح فقولنا الزام أحد المتعاقدين قولنا الزام أحد المتعاقدين إذا هذه الشروط ليست من وضع الشارع الحكيم ليست من وضع الشارع الحكيم ما معنى هذا ذكرنا قبل شروط البيع وهي من وضع الشارع الحكيم فذكرنا مثلا من شروط البيع ماذا قال قبض ما الدليل على هذا لا تبيع كذا بكذا إلا يدا بيد مثل بمثل يبقى قبض هنا شرط بوضع ماذا الشارع الحقيق أما هذه الشروط فهي من ماذا من الزام البائع المشتري أو المشتري البائع كأنه يلزمه أبيعك هذه السيارة يعني على أن تتركها معي لمدة أسبوع صحيح فهذا شرط من إلزام أحد المتعاقدين الآخر من إلزام أحد المتعاقدين أبيعك هذا البيت شريطة أن أخليه لك في مدة شهر في مدة كما يحصل في بيع البيوت اليوم أو بيع الشقق. صحيح ممكن رجل يبيع شقته ولكن يشترط على المشتري أن, أن ينهله شهرا تمام لكي يأخذ ما فيها من متاع مثلا فهذا شرط بإلزام من لمن بإلزام البائع لمن للمشتري إذا فرقنا بين الشروط في البيع وبين شروط البيع فقولنا هنا إلزام أحد المتعاقدين الأخ ما لم يلزموا بمقتضى العقد ما معنى هذا الكلام عندنا شيئان مطلق العقد ومقتضى العقد مقتضى العقد أنك تتفرف السلعة ما اشتريتها صحيح روجاء أحد المتعاقدين فألزم الآخر قال أبيعك هذا الثوب شرط أن يلبسه أخوك هل هذا الشرط شرط بمقتضى له العقد صحيح يبا هذا الشرط لا يجوز كما سياتي لكن هذا يسميه بمقتضى العقد لأن مقتضى العقد متى اشتريته أنا الثوب صارت لي حرية له تصرفي فلو قال لي أبيعك هذا هذه السيارة شريطة أعلت أجرها لأخر ليركبها فهذا شرط بمقتضى له العقد هناك شرط بمطلق العقد أبيعك هذه السيارة تمام على أن تتسلمها بين بعده بعد اسبوع هذا شرط بمقتضى له بمطلق له العقد يبا فهمنا التعريف الان هو إلزام أحد المتعاقدين له الآخر شروطا ما لم يلزموا بمختبنه الآخر فيلزمنا الان طلبة العلم أن نفرق بين أمرين بين شروط البيع والشروط في البيع تمام يبا نفرق الان اكتب مسألة بين الشروط في البيع وشروط البيع فروق هي تنبه الان الى امر نقول شروط في البيع بذن البيع قد تم وهذه الشروط تكون ماذا بعد ايه بعد تمام البيع يبقى الزام بعد وقوع ايه البيع اما شروط البيع فهي الشروط التي متى لم تتحقق لم يتم البيع صحيح مثال مثلا معلومية السلعة معلومية هذا شرط في ماذا في البيع ام شرط بيع شرط البيع لانه لا يتم البيع اصلا الا بمعلومية السلعة فاذا علم السلعة واتفق على السعر تمام وتم القبض ثم شارته بعد أن يسلمه السلعة بعد أسبوع هذا يسمى شرط في في البيع ولا يسمى شرط بيع تمام إذا أول تفريق النشروط البيع هي التي يتوقف عليها صحة البيع فلا يقع البيع أصلا إلا بوجود هذه الشروط متى عدمت هذه الشروط تمام لم يكن هناك إيه؟ بيع تمام أما الشروط في البيع فهي التي تقع بعد تمام البيع وهي لازمة يثبت بها الخيار ايش معنى لازمة يثبت بها الخيار شاربتك مثلا ان تبيع لي هذه السيارة على ان تسلمني اياها بعد اسبوع فاذا لم تسلمني اياها بعد اسبوع فانا بالليه بالخيار ممكن افسخ هذا اللي افسخ هذا البيع تمام وان كان قد وقع صحيحا في مبتدئه لكن لما لم تلتزم الشرط بيني وبينك صار لي حق اللي الفسخ والخيار. يبقى هو الخيار يبا هذا التفريق ثانيا شروط البيع من وضع الشارع الحكيم يعني لما نقول معلومية السلاف هذا الشرط دل عليه دليل من الكتاب والسنة صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل يبقى هذا الشرط من وضع من الشارع الحكيم يبقى شروط البيع من وضع من أما الشروط في البيع اكتب اما الشروط في البيع فهي من وضع احد المتعاقدين من وضع احد المتعاقدين اشمعنى من وضع احد المتعاقدين يعني الزام احد المتعاقدين الايه طيب ثالثا شروط البيع لا يمكن إسقاطها ليه نعم لأنها تكلفية من وضع الشعر اما شروطه اما شروطه في البيع فيمكن إسقاطها يعني اقول لك مثلا ايه اشتري مني هذه السيارة شريطة ان اخذها منك يوم الجمعة القادم صحيح او الشرط تم ممكن اجي ليلة الجمعة اقول لا انا لا اريد السيارة فاسقطت ماذا الشرط لكن لما اقول معلومية السعر او معلومية السمن لا يجوز لاحد ان يسقط هذا ليه الشرط بارك الله زادك الله حرصا ولكن عد رابعا شروط البيع صحيحة معتبرة لانها من وضع من الشارع والشارع لا يكلفنا الا بماذا الا بصحيح سليم اما الشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح مثل اقول لك مثلا بعني هذا البيت فتشترط علي تمام خلوه بعد ماذا بعد اسبوع او اشتري منك اشتري منك هذا البيت بشرط خلوه من السكان تمام فهذا الشرط صحيح معتبر ولكن قد يكون الشرط غير صحيح كيف اقول لك مثلا انا اتعامل معك في تجارة هذه الاثواب تمام او اقول لك مثلا اشتري مني هذا الثوب شرط ان تهيبه لأحد او شرط ان يلبسه غيرك وده حرس في طريفة يعني وحصل تنازع كان في رجل اشترى سيارة من السيارات الغالية فمن باب يعني المكر والسخرية باهلها حولها الى سيارة تاكس تمام يعني فغضب الشركة المنتجة ورفعت قضية على الرجل تلزمه بماذا باما بفسخ البيع او تحويل السيارة الى الى سيارة خاصة هل هذا الشرط معتبر ليس معتبرا صحيح لان هذا التصرف في ملك ماذا في ملك الغير تمام تصرف في ملك المشتري ومنه اكتب فرع وبدأت على مفساد القول الشائع الشهير ايش هو الهدية لا تهدا ولا تباع. هذا الشرط صحيح؟ هذه القاعدة غير صحيح. ليه؟ لأن متى أهديت الهدية وانتقلت إلى ملك رجل آخر، صار له ماذا؟ حق التصرف فيها. تمام؟ مش هذا معنى الملك؟ مش معنى الملك؟ حرية التصرف فيما يتم. لما تقول لا تهدا ولا تباع، فأنت حكرت علي او حجرت علي في ماذا في ما املك ومما دل على فسد ذي العبارة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اهدي اليه تمام كانت قد اهديت اليه حلة فاهداها إيه صحابيا إيه اخر وبالدليل قريان البيع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من شرط ماذا ان يكون المبتاع هبة او هدية يعني هل شرط الشارع في المبتاع هذا الشرط احنا قلنا السلعة تكون مباحة ان ايه النافع تمام هذا الشرط من وضع الشارع فحرم بيوع اشياء لانها ليست مباحة النفع كالخمر مثلا لكن هل جاء في شروط الشارع في البيع ان يكون المبتاع هبة اهدية ما جاء ذلك يبقى اذا نحن على القاعدة الاصلية ان الاصل في البيوع له حل فمن اهدى اليه شيء حل له ان يبيعه يبدأ الدليل الثاني الدليل الثاني أكتب والدليل الثاني أنه ليس من شرط الشارع ليس من شرط الشارع أن يكون المبتاع هدية أو هبة يعني انا اقول هدية او هبة ما تنبه احدكم فقالوا هل هناك فرق من الهدية والهباء قولي ابراهيم ايش الفرق يعني عايز تقول ان, إن الهباء اخص والهدية اهم يعني شرط ان الهباء لا تقع الا من والد لولد أبو حديث المرأة الواهبة احتضت <تصفيق> انت ابراهيم <تصفيق> احتضت ام <ان> هربت <تصفيق> <é. تصفيق> هاي بينهم عموم وخصوص فعلا كما قال ابراهيم ثالثا الدليل الثالث هو ان الاصل في البيوع الليه الحل تمام فالاصل في كل بيع الليه حل حتى يأتي دليل في الشريعة على ماذا؟ فالجاء دليل في الشريعة على منع المبتاع او على منع البيع او فساد البيع اذا كان المبتاع هدية هذا ما جاء في الشرع. في الشراء طيب طيب فالفرع او مسألة مسألة الدليل الدليل على اجازة الشروط في البيع يعني انت تقول الشروط في البيع هل هناك دليل على مشروعية الشروط في البيع والزام احد المتعقدين الاخر فضل فبيعوا كيف شئتم هذا الدليل قوي نعم المسلمون عند شروطهم طيب وأدلة هذا الباب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلا شرطا حرما حلالا أو حل حراما الدليل الثاني فإن اختلفوا فبيعوا كيف شئتم وقالوا كيف شئتم صريح في مشروعية أن ألزمك بماذا؟ بشرط مثال الشرط مثلا تسليم البضاعة ساعة كذا يوم كذا مسألة وتنقسم الشروط في البيع إلى قسمين وتنقسم الشروط في البيع إلى قسمين الأول صحيح معتبر وهو الذي لا ينافي لا ينافي ماذا لا قلنا في التعريف وهو الذي لا ينافيه نعم مقتضى العقد صحيح صحيح المعتبر الذي لا ينافي مقتضى العقد ايش مقتضى العقد مقتضى العقد يعني يحق لي في السلاح حرية الايه تصرف البيع تمام الهبه الرهن الاجاره فلو شرطت شرطا يمنع عني البيع او الهبه او الاجاره يبقى ده ينافي مقتضى الايه لان مقتضى العقد ماذا استلمت السلعه صارت لي حرية التصرف ايه فيها فالصحيح المعتبر هو الذي لا ينافي مقتضى العقل بمعنى لا ينافي حرية التملك والتصرف وسيأتي ذكره والفاسد يعني الشروط الفاسدة وهي التي تنافي مطلق العقد او التي تحل حراما او تحرم حلالا مثالان دعن سنذكر مثالين على الاول الذي لا ينافي مقتضى العقد وعلى الثاني الذي ينافي مقتضى العقل او يحد حراما ويحرم حراما ومثال الاول ما يحدث في البيوع مما يسمى بكرت الضمان الشرط ده صحيح كارت الضمان صحيح يعني بيعطيك مثلا شيء ومعه كارت ايه ضمان صحيح ان متى تلفت في الضمان لازمه ماذا تعويض هذا الشرط صحيح ام لا صحيح لان لا ينافي مقتضل العقد تمام يبقى اذا كارت الضمان هذا مشروع ويلزم ايه به فسخ العقد او ماذا او الخيار تمام ويلزم بهذا الشرط اما فسخ العقد استغفر الله او الضمان او الضمان انا قلت الضمان او الخيار ماشي سبق لي ومثال الثاني أبيعك هذه السيارة على أن يمنع غيرك ركوبها هذا الشرط صحيح لا ليس صحيح او ابيعك هذه السيارة على اقصاد هذا على فرض مشروعية بيع على اقصاد مع الزياد اكتب بين قوسين او بين علامتي اعتراض هذا على فرض مشروعية بيع النسيئة مع الزيادة هنا ننبي على فائدة هم لما نقول بيع التقسيط حرام نحن نقصد بيع التقسيط الذي يكون فرقا بين سعر النقد وسعر النسيئة فيكود، فتكون هذه الزيادة مبنية على له على التأجيل تمام هذا الذي نعنيه اما اذا كان بيع التقصيد هو مجرد تأجيل السمن فقط بغير اشترات هذه للزيادة فهذا لا اغبار عليه يبقى كما يحدث اليوم في بيوع التقصيد من اشتراط ماذا غرامة تأخير كذا يقولون واكتب عندك وهو ربا وهي ربا وهذا موجود في البيوة اللي بشارته لو تأخر عن يوم كذا بالشرط بالشهر هتحصل غرامة ايه هذا الشرط جاهز لانه يحل ايه حراما متى بيعت السلعة واستقر السعب لا تجوز الزيادة بعد إذن، وهذه الزيادة هل على السلعة ولا على التأخير؟ وكل زيادة على التأخير إيش إيش لا طبعاً لاش صحيحاً لإن في أغزل أموال الناس بالله بالباطل، إلا أن يثبت الضرر والضرر يزال بقدره. اخونا يسأل يقول ان في بعض الصمصرة. يذهب الى رجل تبيع هذه الدار نعم فيجيب مشتري فبيأخذ من الى ايه مشتري ورد بيع الى كنين جنيه لو ردس البيعة بياخذ الى ايه الى جنيه هل هذا صحيح؟ طبعا ليس صحيحا الاصل في المال انه معصوم يعني اخبرنا انه مصطلع ذلك عن مسالة اخرى هذه طبعا لا يجب استعمى طبعا اكتب مسالة ومتى كانت الشروط صحيحة فهي ملزمة يثبت بها فسخ البيع او الخيار او الارش نعم انا اتكلم حب والفسخ معلوم تعلمون لين فسخ يعني رد ليه رد السلعة والسمن تمام اما الخيار فهو نزول صاحب الشرط عن ماذا عن شرطه فانا شارطتك انا اشتري منك هذه السيارة على ان تعطيني اياها اسبوعا فلو لم تلتزم بهذا فيلزم من ذلك إما فسخ البيع يعني رد السيارة ولا السمن أو الخيار أو الخيار بمعنى إننا أنزل عن هذا ليه؟ عن هذا الشرب فأقول خلاص تمام أنا نزلت عن هذا ليه شرب أو الأرش ما معنى الأرش نعم الأرش لا الارش هو الفرق بين بين سعر السلعة وقيمتها أو بين السمن وقيمة السلعة يعني أنا شرائط السيارة على صفة معينة كن موديل تمانين صحيح وشربت على البائع انها تكون موديل 80 فبعد ذلك فوقعت بانها عند مثلا الترخيص انها موديل كان 79 مثلا او صفة معينة ماس كما يقولون في السيارات هذه مش عارف معدل صحيح او هذه مثلا موديل 80 صفة كذا جي اار مش عارف ولا جي ايل فحصل ايه ان هي لم تكن على الصفة ليه المطلوبة. ليه هنا حق الارش اللي هو الفرق بين سعر هذا الموديل وهذا ليه الموديل تمام يبقى لي في هذه السيارة اما الفسخ لو سبت من الموديل غير ليه الموديل واما الخيار خلاص انا انزل عن هذا الشرط هي تكون موديل تمانين مثلا واخذ موديل تسع وسبعين ما في او او يثبت لي الارش اللي هو الفرق بين بين ثمن السرعة الذي دفعت وبين ايه؟ وبين قيمتها لأن موديل 79 مثلا أقل في القيمة من موديل كم؟ 80 وطبعا طبعا الأقل ده يحكم الفرق يحكمه بيه من؟ أهل الذكر يبا مفهومه يبا هذه المسألة ويثبتوا بصحة هذه الشروط فسخ البيع او ماذا او الخيار او الارش واضح الكلام طيب نذكر الان الشروط الفاسدة والشروط الفاسدة التي يبطل بها العقد. اشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر يعني عقدا اخر يعني اشترت في عقد السلعة في بيع السلعة عقدا اخر مثلنا احنا بشيء سابق شو التمليك الاجاري سنت لان التمليك الاجاري في ايه في عقدان في ايه في عقد عقد التمليك وعقد ايه ايه ايه ايه دا هذا ايه من الشروط اللي الفاسدة لذلك منع علماء الحجاز منهم الشيخ ابن باز رحمه الله قال لانه من قبيل ايه طيب ودليل فساد هذا البيع الحديث لا يحلوا شرطان في بيع لا يحل شرطان فيه في بيع ولا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك نعم فضل طيب وهذا من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص في المسند وصححها والعلمة الشيخ احمد شاك طيب اقول لا يحل شرطان في بيع قلنا اذا اشتمل العقد او اذا اشترك احد المتعاقدين على الثاني عقدا اخر يعني بعتك هذه السيارة شرط ان لا تؤجرها دواهدي هذا ايه شرط في ايه في العقد فيصبح هذا الشرط عقدا ايه عقدا اخر هل هذا الشرط صحيح فاسد لقوله لا يحل شرطان في ايه في بيع ابيعك هذه السيارة نقدا الا ان تبيعها لي لسيعه هذا عقد اخر ابيعك هذه السيارة على ان تبيعني سيارتك صحيح كما في الزواج ازوجك اختي على ان تزوجني من اللي هو موسمة في نكاح شغار هذا تمام يبقى مفهومه؟ طيب قل الحمد لله ومثال ذلك كشتراة السلف. الشرات ماذا؟ سلف. ابيعك هذه السيارة أو بيعني هذه السيارة بألف ريال، بس في شرط اللي إن أنت تسلفني هذه ليه؟ الألف ريال. الى أجل هذا الشرط صحيح؟ لا. بعني هذه السيارة اشتري منك هذه سيارة ألف جنيه. تمام؟ ما في سيارة بألف جنيه. <تصفيق> على ان تسلفني هذه ال الألف هذا الشرط فاسد. يعني العند عربي ولا سلي؟ أيو بعد ما يبيعها ويقبل السمن اشتريت عليه ويسلفه لي. السماء. نعم لا الشرط نفسه فاسد مش هنا فرقنا اخي بين الشروط في البيع وشروط البيع ممكن هنا بعد ما يقع البيع يقول له لا مش هسلفك كله طب انا شرتك كله هذا الشرط باطل ما لتزم به امين انا اتكلم عن اشتراط ذلك ممكن أبدل السيارة بتاعتي بسيارة تاتي ما عندي سيارة بارك الله فيك ممكن يصلح هذا اشتري سيارتي بسيارتك وادفع لك الفرق لكن الذي اتكلم عنه هو الاشترات اشتري سيارتك على ان تشتري سيارتي فبعد ما يقع بيع سيارتك اقول لا اذا اشتري انت سيارتي هذا الشرط فاسد تمام هذا الشرط ايه فاسد اللي هو شرط السلف او القرض او شرط ايه القرض او البيع او البيع مثال البيع مثلا أبيعك هذه السيارة نسيئة بمئة على أن أشتريها منك نقبا بثمانين اللي هو بيعتين في ايه في بيع بيعتين في بيع والاجاره والاجاره ومثاله ما يسمى اليوم بالتمليك الاداري والهباء كشرطه ألا يهب المبتاع إلى أحد؟ فهذا من الشروط الفاسدة. يبقى شروط الفاسدة إجمالاً هو عقد النية في عقد. ومثال هذا العقد عقد سلف أو قرض أو بيع أو إيجار أو هبة. واضح الكلام؟ طيب. ثانيا الشروط الصحيحة شروط الايه الصحيحة وهي اجمالا التي لا تخالف مقتضى العقد محمدك الله ومثاله بعن هذه الشقة او اشتري مني هذه الشقة على شرط خلوها بعد زمن كذا او كذا بعني هذا الثوف على شرط تأجيل ثمنه الى شهر بعني هذا السوب على شرط تأجيل سعر الى, الى شهر يبقى مثال الشروط الصحيحة التي لا تنافي مقتضى العقد. تمام هي التي لا تمنع الملك من حرية اللي تصار صحيح يبقى قلنا نسأل السؤال للجماعه اللي بينتجوا استوانات كمبيوتر ويشترطوا على المشتري ألا ينسخها وبينزموه بالقسم صحيح بنزموه بالايه بالقسم فبقول ما تنسخهاش أو ما تنزلهاش على الايه على جهاز غيره هذا الشرط صحيح قول يا ابراهيم ليه بقى فضل انت ابراهيم قال جزاك الله خيرا هذا الشرط ليس صحيحا لانه بيمنع الملك من حرية تصرف تصرف في ماذا والاصل متى انتقلت السلعة ملكا الى اخر جز له ان يتصرف فيها صحيح هذا الكلام اخونا يقول ولكن هذا قد يعود بالدرر على الشركة المنتجة طيب يبقى اخونا هنا قال قولا تمام مؤدى عدم الجواز وابراهيم قال قولا مؤدى الجواز همم نعم طب ما التفصيل هنا تفصيل تفصيل طب ايضابة انها تضر او لا تضر ده اكيد انها تضر كده ده اكيد انها تضر كده يبقى ضابط انها تضر ان يستخدمها للتجارة كأنه انسخها وي... ويبيعها هذا لا يجوز قولا واحدا تمام لانه ليس له حق ماذا ايه انتاجها وبيعها صحيح ام لا طي ما من هنا يريد ان يتكلم فضل فضل يعني عقد احتكار يعني طب ما فيش عقد احتكار هو بيسرى ننزل كتب البخاري ومسلم ملوش احتكار هذه الكتب صحيح ان هذه الكتب مشاع ممكن لأي شركة ان هي ممكن لأي شخص ان هو ايه يطبعها مم. ما عندك يا محمد احنا قعدنا اتفق على اصل الاول قبل من نتكلم ماشي هذا الشرط جائز ولا غير جائز احنا عايزين نتفق الاول الشرط صحيح بعدين نتخلم ام غير صحيح هذا الشرط ينافي مقتضى العقل ام لا ينافي نعم ينافي مقتضى العقل يبقى شرط فاسد طيب ما عندك بعد يا محمد طيب يبقى اخذ الورقة اللي بالنسبه لي امم بيقول لو يعني شركه مثلا الضرر يعني اخونا ذكر ضابط هنا اللي هو ضابط البيع أخونا الأول أفادنا ان هو الضرر يزاد فقلنا ما هو الضرر قال أخونا إذا كان يبيع تمام ان الضرر تحقق اخونا محمد قالونا دابط اخر للدر اذا كان مجرد الاسطوانة ما فياش جهده وعمل زائد تمام كان كل موجود في الاسطوانة هو المادة العلمية فقط زي شريط مسجل ما فيوش اي عمل ايه اي عمل زائد مثلا فعليه جوز نسخه تمام لنغيب لكن اذا كان هناك عمل زائد للشركة يبقى دا هيستغل جهد الايه مثال العمل الجهد الزائد للشركة ايه مثل يا محمد فين يعني هذا كلام مبهم عمل الزائد لو فر قلنا مثال إن شركة مثلا نسخت أو طبعت استوانة مثلا فيها كتاب والجاهد الزائد هو ماذا جمعت أقوال أهل العلم في الحديث يعني رجل يقرأ الحديث بحيث إن إيه من يسمعه يسمعه إيه صحيحا فلا يصحف عليه إن قرأه يبدأه بزايد تخريك قال فيه ما كذا والعلمة كذا والعلمة كذا وان كان في رجل مختلف عليه ترجمة الصحابي تمام هذا لا شك يضر بين بالشركة وضيع جهدها تمام يبقى هنا افضل اعدل الاقوال في هذه المسألة طلبة العلم هو التفصيل هو ماذا التفصيل تمام فالاصل ان هذا الشرط غير جائز هو شرط فاسد تمام لكن الا ان يثبت ماذا الضرر فالضرر عند اذن يزال ولذلك انا اعجبني ما قالوا بابال العلم الا لو قالوا في هذا المكان قبل سنوات والشيخ مصطفى العدوي سئل عن النسخ هذه السنوات فقال يعني حفظه الله تعالى قال بشرط الا, يتج... ألا يتجاوز الاستخدام الايه الشخصي يبقى كلامه هنا لا شك جيد جدا الا تجاوز الاستخدام الشخصي يعني ما تستخدم بيعا ولا ايه ولا شراءا تمام هذا اولا ثانيا ضابط المسألة الا يضر ذلك بال ايه بالشركه الايه كان يكون فرق. تمام والتفريق جيد بدليل في المحاضرة المحاضر يتسمح لأي أحد أنه أنه يسجل تمام ولو سجل الناس جميعا ما عتب عليهم لكن الكتاب بيعطي حق طبعي لماذا لمكتب معين يبقى نفرق ما بين الاستوان والكتاب بهذه القرينة قرين التسمح المتكلم في أن يسجل كل أحد تمام وقرينة ألا يطبع الكتاب إلا بماذا إلا بإذنه إلا بإذنه والله المستعان يعني هذه البرامج التي يعني يصممها الغرب والذين يصمون هذه البرامج هم أهل الغرب تمام فينظرون إلى المصلحة والمفسد هذه القضية أو هذه المسألة تحكم فيها قضية المصلحة والمفسدة تمام؟ خاصة أن نتعامل مع عدو فالغرب الآن يعني ما يعد أكثرهم أهلي زمة فيلزم الوفاء بماذا؟ بزمتهم لما أكثرهم يعتبر عدوا محاربا للإسلام ومثل هذا تسقط ماذا حرمته وذمته تمام فليست له حرم في هذا ويعني هذا أحد الأقوال أيضا حسبكم هذا يجري على قلب كلمات أو تجري على قلب كلمات والفاظ لو قلتها بلساني لكفر فماذا أفعل أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فالذي يجري تمام في القلب هنا فلا يكون من مما اكتسبت أو مما كسبت أو اكتسبت وقد جاء هذا عند في بعض الصحابة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان ذاك صريح الإيمان ستملزم سيارة فشرة أننا أدفع غرامة إذا حصل تأخير الأقصاد يحق لي أن ألتزم هذا ليه هذا الشرح هل السنة النظر لا أصبح في التشاود؟ نعم في ذلك حديث سابت صحيح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورمى ببصره إليه وأظن من حديث زائد ابن خدامة أنا طالب في كلية فنون تطبيقية بالسنة النهائية وندرس مادة اسمها طبيعة حيوية نرسم فيها أشخاصا فلا ترك الجامعة منكر هذا بقلبي هذه المسائل ينظر فيها إلى المفسدة والمصلح ويوازن فيها ما بين المفسدة واليه والمصلح لأن لا شك رسم الأشخاص أمر لا يخلو منه من مفسدة وترك الكلية أمر لا يخلو أيضا منه من مفسدة تمام فيوازن ما بين المفسدتين وصحيح أن كل من المفسدتين قد تحقق لأنفسنا النهائية الآن فلا يمكن أن نقول تركي وذهب إلى كلية أخرى هذا يضيع سنوات من عمرها وهذه مفسدة ولا نقول لا أيضا الكلية فيها رسم فهذه أيضا مفسدة فهي توازن ما بين المفسدتين مثال لو تركت الكلية غضب أبوها مثلا وأمها وأدى ذلك إلى مشكلة في البيت عظيمة ما بينه وبين أبيها وأنا أستحضر أولا حديث المسند الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى والذي فيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجتي لا ترد يد لامس وهذه مفسدة كبرى فقال له ترلقها تمام فقال له إن لي منها الولد وفي رواية إني أحبها وهذه مفسده كبرى فقال إذن أمسكها فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر هنا فوجد أن المفسده أعظم لا شك فلذلك قال إيه أمسكها مع بقاء هذه المفسده هنا أنا أقول كلمات هامة جداً وليت يعني أختنا ترجع إلى دروسنا في المفاسد والمصالح التي سجلت في الدورة العلمية التي وقعت بالصيف فإنها مهمة جدا في دراسة هذه المسألة أولا أقول لأختنا لو تحقق عندك أن مفسدة ترك الكلية أعظم من غضب الأبوين وضياع سنوات من العمر، فيمكن أن تبقينا في الكلية مع وجود هذه المفسدة وأقول لك كلمات فاحفظيها الأولى إذا اضطر المؤمن إلى مفسدة فعليه أن يتقلل منها متى أمكن وأن يتحايل عليها متى أمكن كيف ذلك يعني مثلا لو أمكن التحايل مع المدرسة التي تدرس هذه المادة تمام عن طريق مثلا غياب أو عن طريق يزاء أو عن طريق رسم أشياء بعيدة عن كذا تمام فهذا من باب تقليل المفسدة فلا تكونين مضطرة لحضور هذه المادة إلا في الامتحان مثلا تمام وإن امتحنتي فتحاولي أن تجاوبي على ما يحصل لك درجة النجاح من باب تقليل المفسدة لأن المسلم إذا اضطر إلى مفسدة فعليه أنه أن يقلل لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثمه عليه فلا إثمه عليه أقول ثانيا لهذه الأخت السائلة ما قاله ابن تيمي رحمه الله وإن دفع المسلم مفسدة بمفسدة أو ارتكب مفسدة لدفع مفسدة فلا يكون على الحقيقة مرتكبا لإثم فلا يكون على الحقيقة مرتكبا له مثاله الرجل حين يأكل الميت دفعا لمفسدة الموت أتعده آثما لا بالدليل قول الله تعالى فلا إيه؟ بل أنا لا أستبعد أن يثاب على ذلك ونحن نعبد ربا كريما وأين الثواب هنا ما الدليل أنت تقول يثاب ما الدليل الدليل أنه ماذا عسنت إبراهيم استجاب لأمر الله وكما قرأ إمامنا في الصلاة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يعني هو يدفع مفسدة بمفسدة لماذا يدفعها استجابة لماذا وكل مستجيب لأمر الله عز وجل فهو معجور أرجو الله لا يتأخر الدرس عن الساعة الحادي عشوان أرجو معكنا والله لا نظرا لأننا نساء نمشي لوحدة نوا يعني هذا معتبر إن شاء الله تعالى ولو كان الأمر بيدي فعلا لم تأخر الدرس عن العاشر أصلا ولكن صلاة الخيام تطول مع الدرس والدعاء <تصفيق> وأقول ما قال الإمام أحمد لئن أزيل جبلا من مكانه أيصر من أن أزيل بدعب تدعها الناس وما علمت حق مقالة الإمام أحمد فعلا إلا هذه الأيام يعني كنت أقول الإمام أحمد قال هذا لما كانت هناك بدعة خلق القرآن وهي بدعة ينصرها سلطان صحيح فعندئذ يرد هذا الكلام كيف يزيل بدعة كهذه ينصرها سلاطين ففعلا لنزيل بدعة تدعها الناس أصعب من أن إيه؟ يعني جبلا من مكانه تمام فكان يقول هذا، فلكن لما كان الأمر هكذا، فعلا قلت والله كان أحمد الإمام أحمد، استغفر الله رحمه الله يعني كل إيه كل بدعاء والله يعني كل بدعاء. أرجو أن تنتظر خمس دقائق على الأقل حتى ننزل حتى لا يفدونا شيء أفعل إن شاء الله تعالى ونجعل الخمس دقائق الأولى. من الدرس لمن يريد ان يستشكل في شيء مما سبق يعني منكم من مثلا ذهب فبيض اوراقه او راجع درسه فاشكل عليه شيء سنجعل الخمس دقائق الاولى والعشر دقائق الاولى للجواب عن هذا الاشكال حتى تنزل النساء هل تحريك الاصبع في التشاود من السنة ام هذا مبني على صحة حديث زائد بن خدامة وحديث زائد بن خدامة حقيقة لا يصح لان زائد خالف في سلاسة عشر راويا من اكابر الرواه كالسفيانين وشعبة وغيرهم ولا يمكن ان يكون الحديث حديث شعبة حديث زائد صحيحا مع هذه المخالفة فهو حديث شاز لمقالفة الثقة لمن هو أوثق وما قاله يعني بعض أهل العلم من أن حديث شعبة زائدة يمكن جمعه مع حديث السفيانين وشعبة من أنه يحرك وأن الإشارة غالبا ما تقترن بماذا بالتحريك ومثلا فقال أنا أقول للرجل تعالى أما قول الإشارة تقترن بالتحريك فنعم فممكن أن تكون الإشارة مقترنة بالإيه تحريك كما تقول تعالى وممكن أن تكون إيه كما تقول أين الله فتقول إيه في السماء وما حركت تمام فهذا ليس بلازم أن كل إشارة يقع مع الأصل أن التحريك شيء والإشارة إيه شيء آخر شأن نقول الإشارة هنا بمعنى التحريك في حديث زائدة لابد من ماذا من قرينة هين هذه القرينة من استخراء أدلة الشريعة أنه كلما أشار حرك يبقى نقول الإشارة في السنة تجامعها له تجامعها التحريك وهذا يلزم استخراء الأدلة له السنة والميل إلى القول بشجوز هذا الحديث هو الأولى عندي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وبالله التوفير أحزوه كيف فرق الشرع بين من أولج ولم ينزل ومن أنزل ولم يولج؟ من أولج ولم ينزل في الحديث إذا قل ختانان وجب الغسل ومن أنزل ولم يولج في الحديث الماء من الماء. هيه؟ هذا الحديث ليس من سوخن. فرق، قلت لك النسخ إيش هو؟ إزالت حكم به. مش ازاله نص لان النص ممكن ينسخ من جهة وتبقى دلالته من جهة اخرى فحديث الماء من الماء من فين في حق المجامع الذي جامع اهله فاولج ولم إيه؟ ولم ينزل تمام نسخ بحديث اذا التقى ختانان لكن الحديث تبقى دلالته في ماذا في حق من انزل ولم ايه ولم يجامع كما استيقظ من الليل فوجد بللا في ملابسه تيقن أنه مني يبال ماء من الماء تمام يبال الحديث هنا هل يجوز تقسيم التوحيد لأربعة أخسام الربوبية الأولوية الحاكمية الأسماع والصفات؟ هذا تقسيم مبتدع تمام أين تجده في كتب أهل العلم تقسيم التوحيد الى سلاسة اقسام هذا تقسيم الصلاح اتفق عليه للعلم وهذا من باب تطخيم قضية الحاكمية جدا ولا لا احب لكم هذا التطخيم قل هي مسألة من مسائل العقيدة مسألة الحكم تمام مسألة الايه اما ان مسألة دين يترتب عليها ولاء وبراء وكفر وامان وكذا وكذا وأنا أعجب للذين يتكلمون في هذه المسألة فإن هذه المسألة عندهم تنصب في اتجاه واحد مع أن الآية تقول وما إيه ومن لم يحكم ففيها عموم من سلاسة إيه أوجه من يستطيع أن يعين العموم في هذه الآية من, من الأوجه السلاسة قل إبراهيم ومن لم يحكم بما إبا عموم فهذا العموم يشمل ماذا؟ كل واحد منه اثنين لم فين اللم؟ طيب اين طيب؟ بين دلالة العموم في لم؟ هل لم من دلالة العموم؟ قل من بقى ومن؟ ومن اسم جنس؟ وما مصدرية؟ يبقى هنا عموم اسم الجنس عموم والمصدرية ايه؟ عموم واسلوب الحصر ولا ايه؟ الوارد في الآية، تمام؟ يبقى إذا تبين هذه هذا عموم، فلماذا صد هذه المسألة في اتجاهه، في اتجاه واحد والدعوة بأن هناك تفريقا بين التشريع العام وبين التشريع الخاص يعني في مسألة؟ وقالوا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، أنا أذكر شيئا طريفا. قيل لأحدهم يوما إن الشيخ ابن عثيمين قال في الشيخ الألباني كذا وكذا قال هو عالم وسليم العقيدة وهو رجل وأسنى عليه سناء عظيما وقال الذين يتهمون الشيخ, ابن الشيخ الألباني بالإرجاء إما أنهم لا يعرفون الإرجاء وإما أنهم لا يعرفون من الألباني فهم يترددون ما بين جهالتين جهالة بالإرجاء وجهالة بمن؟ الشيخ الألباني وأحلاهما إيه مر علقا تمام أحلاهما مر فقيل لأحديهم قال الشيخ ابن عثيمين هذا قال لسنا ملزمين بكلام الشيخ ابن عثيمين هكذا في عالم فلما تكلم عن التشريع قال وقال الشيخ ابن عثيمين فصار اليوم يلزم الناس بكلام من الشيخ ابن عثيمين الصيف ضيعت اللبن كما يقول المثل العربي القديم، ونحن نجل الشيخ ابن عسيمين أبداً، وهو فوق رؤسناه أبدا لكن هذا التفريق بين التشريع العام والتشريع الخاص نقول شيخنا ابن يعني شيخ ابن عسيمين مما علمتنا صحيح أن العموم يبقى على عمومه حتى يأتيه مخصص في ماذا في الشريعة؟ فنحن نسأل أين المخصص لهذا العموم في الشريعة؟ صحيح وممكن الرجل في مسألة واحدة يؤمن بكل الشريعة ويكحد مسألة واحدة يصبح ماذا كافرا ما لم يكفر الذي لم يعمل بعشرين أو تلاتين مسألة صحيح معين هذا مصيبته فين مسألة يبقى مسألة التفريق بين العام والخاص هذه مسألة إيه؟ يعني التفريق بين التشريع العام والخاص هذه مسألة غير صحيح تمام فهذا من طف يعني كما قال بعضهم ومسألة الحاكمية من أخص خصائص ربوبية تمام وهذا أتى بما لم يأتي به الأوائل حسبي أن أقول هذا فقط أتى بما لم يأتي به له لوائل تمام فالوائل يعني السلف أئمتنا وعلماؤنا أئمة الإسلام العظام الكبار ما قال أحدهم قولا هذا فهذا من باب يعني من باب تعظيم هذه المسألة وهذا الكلام يعني تشريع الخاص يعني مسألة من تهاون في مسألة لا يكون حكمه يعني مثلاً رجل خالف الشرع في مسألة واحدة تعامل بالربا مثلا لا يكون حكمه كمن إيه كمن نحى الشرعه كلا وأقول ما قال الشيخ ابن الألباني رحمه الله تبارك وتعالى هذه المسألة ليست عملية فقال هب أنهم يكفرون كفر ردة تمام فما أنتم فاعلون وهذه مسألة أقول ينبغي أن ينزجر عنها صغار طلبة العلم والمبتدئون خاص لأنها لا تنفعهم ومن مسائل الشريعة ما لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا من إلا مكتهد إلا إمام خاصة إذا كانت مسألة تتعلق بها إيه رقاب ودماء وكفر وإمام لذلك أنظر إلى الصحابي إلى التابعي يحيى بن يعمر وصديقه لما وقعت بدعة الإرجاء إيش فعل يحيى بن يعمر ذهب إلى الحرم يسأل من عبد الله ابن عمر وقال لو وفق لنا عبد الله فجعل هذه المسألة عند من عند رجل من أكابر من الصحابة ولم يسأل كل أحد، تمام؟ وهذه مسألة مهمة، فهذه من المسائل التي لا ينبغي نتكلم فيها إلا من ونحن أمرنا ألا ننازع الأمر أهله. لكن أن تصير هذه المسألة كما يقال لبانا في على ألسنة أو في حلوخ وفم صغار الطلبة هذا عجيب وغريب والله طيب يعني بقي معنا سؤال وهذا السؤال يعني لعل هذه الدقائق الخمس يعني تكون كافية لجاب عليه يقول سمعت عن الشيخ أسامة القوسي ما رأيكم فيه وهل أستمع له مثله يعني مثل الشيخ حفظ الله تعالى يسأل عني ولا أسأل أنا عنه تمام مثل الشيخ حفظ الله تعالى يسأل عني ولا أسأل أنا عنه تمام هذا الذي أقوله أولا وثانيا يعني لو ذكر لنا شيء من الفضل فإن الفضل يرجع إلى الله أولا وآخرا وإلى شيوخنا ومنهم شيخنا الشيخ أسامة القوسي حفظ الله تعالى ونفع الله به وإن أذكر شيئا في فضل هذا الرجل أذكر أولا ما هو عليه من أخلاق هذه الأخلاق ناذرة جدا في مثل هذا الزمان وفي أوساط العلماء والدعاء فهو صاحب خلق رفيع ورفيع جدا ومما ذكره أني كنت معه يوما في بعض المساجد في صلاة الظهر فضاع نعله فوقف حائرا في صحن المسجد فقلت خيرا قال نعلي اخذ فقلت خيرا ان شاء الله تعالى بيت امي خلف المسجد فلو امهلتنا يعني شيخنا دقائق يعني اتي لك بنعل او بنعلين ان شاء الله فذهبت وفكرت انا في الطريق لماذا قال شيخنا اخذ وما قال سرق وفعلا هذا اللفظ يعني كان غريبا على أذني لماذا قال أخذ وما قالئه سرخ هذا اللفظ في احتياط لماذا لأن فعل الذي أخذه يمكن أن يكون قد قد أخطأه وهذا وارد جدا وهذا حدث معنا شخصيا يعني كنت في بيت حماتي فنزلت بنعليني لنسيبي فعدت بنعليني متشابهتين تماما ولكن على غير المقاس فكانت النتيجة قال خذه لك بأ المقاس صغير عليه <تصفيق> تمام فهذا وارد ان الانسان يخطئه نعلى فعلا هذا وارد جدا خاصة ان النعال تتشابه فانظر الى احتياطه في اللفظ تمام وهذا فعلا يعني محدث الذي نعرفه عن المحدثين ماذا؟ دقة اللي العبارة دقة العبارة ودقة اللفظ فالفاظ المحدثين خاصة توزن بميزان الذهب توزن بميزان الذهب وهذا من بركة هذا العلم عليه بركة هذا العلم عليه والذي أذكره له فضلا أن يوما كنا في عرس أو في بعض المساجد لعرس بعض إخواننا وكان يتزوج من ابنة أحد الدعاة الكبار وكان بالمسجد يومها من أكابر الدعاء المشهورين ومنهم من له عداء ظاهر للسنة كالغزالي وتكلم يومها عشر دقائق يعني طفح. يوما بكلام عجيب فيعني اعتدى على السنة اعتداءا مرا يعني قال مثلا قديما كانوا يحكون لنا طرفة في الازهر ان غلاما صلى فقالت المرأة داروا عنا است استئمامكم حديث البخاري جعله طرفة والحديث الصحيح ايوم امرأة قامت من الليل قال وهذا حديث ما ينبغي العمل به في هذا الزمان لما يقيم من مشكلات في البيوت وحديث إياكم وخضراء الدمن قال وإن كان أهل العلم قد ضعفوا ولكن لا أرى أنه يعني ضعيف لأن هذه حقيقة عقلية وهكذا في عشر دقائق خرب السن ضعف بالعقل وصحح بالعقل بل بعقله هو الذي أعجبه إلى حد أنه رفض عقول الآئمة والعلماء جميعا وليس توصيفا لمثل هذا إلا أنه مجنون لأن المجنون يعجبه عقله إلى حد أنه يرفض عقول الناس بل يقول عن عقول الناس مجانين وإلا فما يعتقد المجانين في المستشفيات قالوا ابدأنا هنا محبوسين حفاظا علينا من ماذا فلا يومها جاء الغزال وجلس إلى جواره آخرون تمام وسمعوا من الغزال هذا الكلام وما رأيت غضبة لأحدهم للسنة ولا للبخاري والبخاري يعني, يعني السنة نحن لا ندافع عن البخاري دفاعنا عن شخص وإن كانت له حرمة الإسلام وحرمة العلم لكن البخاري هو الباب فإذا كسر هذا الباب ضاعت له سن وكانوا جلوسا حوله بل منهم من مدح وقال نشكر للشيخ جهاده في قضية فلان وفلان أنه كفر فرك فودا وطبعا الصيف ضيعت اللبن كما يقال أما الشيخ حفظ الله فجاء إلى الباب وكنت واقفا فقال هو الغزال هو قلت له نعم فقال طب اين الشيخ فلان اللي هو والد العروس قلت موجود قال ندي فسلم عليه وهنأ ودعا بالبركة للعروسين ثم انصرف ولم يدخل المسجد مما يذكرك بعبد الله بن عمر لما سمع على باب المسجد تثويبا وقال لمن معه انطلق بنا هذا مسجد بدعة فلا نصلي فيه فلا نصلي فيه وهذه تحسب له وهذه تحسب له أما الثالثة بارك الله فيكم التي أذكرها فضلا لهذا الرجل أنه يقف وحده ويسد بابا هذا الباب من الأبواب العظيمة جدا وهي وهو باب الدفاع عن الله عن السنة والرد على المبتدع وهذا باب والله لا يقوم به إلا عالم فاضل نحسبه يخشى الله عز وجل ولا يخشى أحد معه نحسبه يخشى الله عز وجل ولا يخشى أحد معه ودعن ك يعني التهويل والتجريح الفاضي يقول لك ده بيشتم العلماء طب من شتم من يعني مرة واحد قال ده بيجتمل قال له شتم من قال سيد قطب قال له سيد قطب شتم سيدنا موسى ايش رأيك وشتم سيدنا عثمان سيدنا معاوية هل الذي يجتم اللا اصلي هو يعني اشعرف ايه قال له يعني انت ابتلعت شتم موسى لسيد قطب وقف في حلقك كلام الشيخ اسامة في سيد قطب هذا نصف والله هذا اختلال في الميزان هذا اختلال ان تعظم عنده حرمة سيد قط ما لم تعظم عنده حرمة من الانبياء والصحاب الانبياء تمام فهو يسد هذا الباب واسأل الله عز وجل ان يعينه وان يؤيده وان ينصره مما هو في من الدفاع عن عن السنة والزب عن اهلها ولا تسمع لكلمات كلمات لك يعني يكفل بخالف العلماء كلهم هو الوحد أقول لك ما قيل قديما لا تغطر بالباطل مع كسرة سالكيه ولا تعرض عن الحق وإن قلئه أهله فربك قال وقليل من عبادي وإلا فالذين يحضرون مباراة الكرة مئات الآلاف فالأولا على حق تمام والذين يسمعون المغنيات ملايين فلا لا على حق أن تمشي حيث يمشي الناس لا آمن أن أجدك يوما في صفوف الذين يهتفون لفريق كرة ولا آمن أن أجدك يوما في صفوف الذين يصفرون لأهل الطرب والغناء طرما للقضية عند قضيته كسرة والناس صحيح كسرى والناس فأقول هذا بارك الله فيكم ثم قال لي أحدهم يعني هو تكلم في فلان تلو فلان تكلم في الألباني في الشيخ الألباني والشيخ الألباني أقل فلماذا أنت غضبت لما تكلم هو فيه طلما נתواعطيتم لأنفسكم الحق أن تتكلموا في العلماء فلماذا تمنعوه هذا الحق وهو أول به منكم لماذا لأنه محدث والمحدث له حق ماذا التقريح والتعديل أما أنتم فلا عرفتم بالحديث فما الذي يعني أدخلكم فيما ليس من فنكم وقد قيل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب أتى بالعجائب وحسبه أن أهل العلم لهم سناء ضخم عليه الشيخ مقبل وصفه في كتابه ترجمت الشيخ مقبل لما ذكره من جملة تلاميزيه تمام قال كلمة جميلة جدا في حق الشيخ قال أسامة ابن عبد اللطيف القوسي ثم قال صاحب دعوة بمصر وقوله صاحب دعوة يعني أن الرجل له إمامة أن الرجل له إيه؟ إمامة تمام فالذي أقول هذا لا أقوله إلا لله لا لمشيخة يعني الشيخ إنما أقوله لله تمام وإن كان حق المشيخة علينا أعظم من ذلك بكثير أعظم من ذلك بكثير فنسأل الله عز وجل أن يويده وسائر أهل السنة وقد سمعت من سناء العلماء عليه وكنت يوما في, في بيت بعضهم من علماء الحجاز الكبار وهو الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي فأسنع لي سناء حر وكذا بعض الدعاء الكبار هناك الشيخ متعب التيار والشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي الدكتور المغربي صاحب كتاب المفسرون بل وجدت هناك بعض الطلبة الفرنسيين قال لي بعضهم أنت تعرف الشيخ أسامة قلت أنت فرنسي وأنا مصري فمن يسأل عنه فقال يا شيخ أشرطة وصلت بلادنا هناك في فرنسا ولها يعني نفع ممتد جدا في الدعوة إلى الله والدعوة السلفية والدعوة إلى السنة وهذه الأشرطة يتهافت عليها طلبة العلم الفرنسيون حتى انها تخرج من فرنسا الى بعض البلاد المقاورة كاسبانيا وغيرها وكذا تمام فيعني دعوته بفضل الله وبحمده صارت عالميا اليوم صارت عالميا صارت دعوة عالميا واعرفه يعني حقيقة من الناس الذين يتمسكون بالسنة وحرسون عليها كل حرص فيوما طلب منه أن تجمع الفتاوى لتنشر في بعض المجلات التي توزع في الخليج أظنها كانت مجلة المجتمع الكويتية وكان من كلامه معه أنهم طلبوا صورة ليضعوها إلى جوال الله فرفض وأنا أرى العلماء اليوم يعني يصورون بالفيديو وهو امتنع عن صورة صغيرة تكون بالله بالقريدة فحسبكم هذا التفاوت ايه بيننا وكل إناء بما فيه ينضح فصل اللهم على نبينا محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم اجعلها الغد انصرفوا راشدين فانا حق الان ان اطير لا ان اخرج من المسجد عليك شيخ التعاطنت وصل الشيخ المسجد سأفعل لاي سأفعل اصبع الشيخ وقا وارك بايش حاضر افعل, بيش أفعل بيش يعني نادي على ابواب المسجد الصلاة يا مؤمنين الصلاة اهلا اهلا اهلا من الان اتاب نعم مطلوب. فاطمة كيف حالك يا فاطمة حالك